بسم <الرحمن> الرحيم تبارك <مالك يوم من> الرحمن دين إياك <كان> نعبد <عم> وإياك <الله> <كان> نستعين اهدنا الصراط طير المغدود عليك ارسلنا ديكًا يطرقوا واصيلا ومن للغش يجعل ونشطه علينا اونينا انما شذا بدلنا امسانا كتب به تذكر Yeah. yeah. فَارْكُبُوهَا يَا أَشْتَطِي إِنَّ جَنَّاتِ السَّعَادَةِ صِرَاطًا لِّلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ in